الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ايه وانت بعد انتخابات البيئة راح فيه في اللجان ولا ايه بيفرز لسه ما خلصوش ها اليوم ان شاء الله تعالى هل موضوع القدر القدر والإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان. أنا مش عايز حد يكتب. عاوزكم تسمعوا لأن المحاضرة مكتوبة وبياخدوها يكتبوها وأنتم تأخدوها مصورة صح؟ طب إيه لزمتها الكتابة؟ أنا معرفش أنا كل حاجة كتبتها وديتها لهم وأنتو خدتوها لأن أنا بتابع كل محاضرة أنتو بتاخدوا قدامي الورع فكم محاضرة دي أنا مش عارف بقى. هي الأخر واحدة بجاتش لسا السادسة دي يا سادسة واحدة دي ما جاتش مش مشكلة العدد المهم إنه كل المحاضرات أنتو خدتوها بقي واحدة بس هي أخر واحدة بتاعت اللي, اللي فات خدوها مكتوبة بالإيه صوروها هم اه طيب من الأخ اللي خدها تحت أنت كلكم خدتوها؟ اه طيب انتوا تتسألوهم هم بيطبعوها المفروض يطبعوا ويدوكم نسخ مم. طيب خير من اللي فاز بها في الانتخابات؟ لسه ايه يا عمد؟ الشيخ، شوفوا بقى شيخ واحد يعمل ايه بقى في محافظة؟ مش زي 500 شيخ مش عارفين يعملوا حاجة شيخ واحد وحش عمل كل ده في لعبة واحد وهو ما بيشتغلش كماء يعني هو ما بيشتركش ومال لهو اشترك مصر كلها تبقى نور سوف بركة اهل الحديث مالي مش زيكم يعني المفروض ان اسكندريه دي تقريبا كده المفروض النور يبقى واخد اكتر حاجة انا عموما يعني مش فارق معايا اتجاه اسلامي كله وخلاص المهم لكن لكن لما يبقى مركز تأسيس الحزب وما ياخدش المحافظة ما تاخدش الاولى يبقى هو بصراحه مش هياخد الاولى مين اللي هياخد الاولى لا النور في اسكندريه مش واخد الاولى معلين أنا بقول محافظة قفر الشيخ يأخذ في كل المحافظة معدة معدة ديرة واحدة شوف وفيها كلام إن شاء الله تأخذ قلت لا بس الفترة للشيخ كان مريض فيها ولا حاجة هو بس عشان إيه ساكت بس وايه ويعني يبقى ساكت قولوا له النور يبقى ساكت كده قولوا له حاجه غير النور يقول ايه يعني فتلاقي بقى امال لو بقى ده الكلام ده خطر في ذهني فعلا يعني شيخ واحد شيخ واحد يأثر التأثير ده كله وهو ساكت كمان امال ما بيتكلم بقى هيعمل ايه فما بالكم بقى بيصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد فيهم امه بحالها امه ودي البركة أنا خايف بس المحاضرة الطير ندخل لأنه محاضرة العقيدة مدتها وسيارة القدر مسألة القدر دي مسألة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت برضه مسألة فيها صعوبة شوية ليه؟ لأنه طريقة شرحها سعاد بتفرر على الواحد تعقيدات معينة وسعاد بتبقى العملية بسيطة وسهلة إيه هو القدر؟ هو القدر وهل في فارق بين القدر والقضاء ولا هما واحد ولا هل حكاية ذيان لك أنا الموضوع ببساطة القدر ده عبارة عن إباءة عبارة عما كتبه الله عز وجل على الخلائق فإنه يظهر في الوقت الذي قدر الله عز وجل أن يظهر فيه وعلى الصفة التي قدرها الله تبارك وتعالى يعني إيه ربنا عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر أن أنت هتدخل راجل. خلاص كده. أبوك هيدا وزمك سنة كذا في يوم كذا في لحظة كذا وانت هتن... هتحمل بك امك في وقت كذا وهتعود تسع شهور ولا ثمان شهور ولا سمع شهور ولا اكثر ثم تولد في لحظة كذا وعمرك ثلاثين سنة ستين سنة وستين سنة وتموت في عام كذا وفي وقت كذا فبرزقك سيكون رزقك مثلا سبعين في المية كل ذلك كتبه الله تعالى عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا هو القدر هذا هو الايه القدر يعني ما جرى به القلم من كتابة ما يكون عليه الخلق وما يتعلق بذلك من المكان والزمان والصفة ده مش تعريف اصطلاحي ولكن ده المعنى اللي يدور حوله معنى كلمة الايه القدر بعض العلماء العلماء اختلفوا في التعريفات شوية منها معقد شوية ومنها ساهل شوية احنا عندنا خدنا الساهل الساهل ده بيقولك ما سبق به العلم وجرى به القلم من مقادير الأشياء وأنها ستخلق في زمان كذا وتكون على صفة كذا هذا خلاصة الكلام اللي موجود عنده هنا وده ما خرجش من الشرح اللي احنا شرحناه وتكتب لي بالمعنى هنبسط منك تكتب لي زي ما هو هنبسط منك بس توصل. المعلومة بدقة ربنا عز وجل أمرنا أن نؤمن بالقدر وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فكل أمر أمر به رسول الله هو أمر من الله لأنه هو المبلغ عن الله هو المبلغ عن الله فما حكم الإيمان بالقدر حكم الإيمان بالقدر أنه ركن من أركان الإيمان ركن من أركان الإيمان فلو أن الناس آمنوا بكل ما أمر الله أن يؤمنوا به ثم لم يؤمنوا أن الله قدر المقادير. وأنها لابد أن تظهر كما قدرها الله وعلى الصفة التي قدرها الله فإن الله لا يقبل منهم شيئا أبدا قال ابن عمر مع الناس تكلموا في القدر قال والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله عز وجل حتى يؤمنوا بالقدر لو وحد فيهم جاء بمثل الأرض دي ذهب برضو ما قبل الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر لأن الإيمان بالقدر دليل على وحدانية الله دليل على وحدانية إلا ليه لأنه إذا كان الله تعالى لم يقدر الأشياء فإن الخلائق تفعل ما تشاء وتترك ما تشاء وهنا يكون الإنسان والحيوان والجماد والخلائق جميعا خالقة لما تشاء من أفعلها وأقولها وكل اللي عزت تعمل وبالتالي يكون الخلائق شركاء لله عز وجل في هذا الأمر شركاء لله تعالى في الخلق والفعل وما إلى ذلك وهذا ينافي عقيدة التوحيد لذلك الناس اللي بتقول كل واحد يعمل هو عايزه وكل واحد بيخلق أفعاله كل واحد مش عارف ايه جماعة الفرق الضالة دي هذه فرق ضالة هذه ليست على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عقيدة الصحابة ولا عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر الأدلة كثيرة أدلة كثيرة ولكن نقول أن الله عز وجل قال إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا كلمة قد فقدره تقديرا ممكن أن نقول إيه فقدره أما فقدره تقديرا يدل على أنه لا يعذب عن تقديره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فكل شيء كبر أو صغر مضى أو عاد كله قد قدره الله تبارك وتعالى فهو داخل تحت القدر جاء جماعة من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه ويجادلونه في القدر ده اللي يقول أنا بعمل اللي نعيزه ده اللي يقول مش عارف إيه وده فنزلت تلك الآيات يوما يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقضوا إنا كل شيء خلقناه بقدر ولما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل لما سأله عن الإيمان وجاء في ايه وان تؤمن بالايه بالقدر وان تؤمنا بالقدر والقران فيه ايات كثيره تدل على هذا الامر وان خلق السماوات والارض وخلق الخلائق جميعا ذلك بقدر الله عز وجل والله عز وجل جعل لهذا الكون ولهذه الخلائق علويها وسفليها قوانين ونظاما تسير وثقه لا تخرج عنه أبدا شربون عز وجل كتب أنه ينصر دينه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فهل وكان من سنن الله وجوب الأخذ بالأسباب لتحصيل المراد فالمسلمون لما يتركوا الأخذ بالأسباب ويتخلوا عما أمر الله أن يأخذوا به فإنهم يهزمون ويتأخرون لأن الله تعالى من تقديره جعل أن الأشياء مرتبطة بأسبابها إلا أن يشاء الله تعالى أن يفصل معضها عن بعض وهذا دليل على طلاقة القدرة، لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء الغليل بيقول إنه الله عز وجل بيتكلم على القاعدة الأغلبية قدر الله الأشياء بأسبابها، لذلك إن الإنسان فينا ينبغي أن يسعى للأخذ بالأسباب، وقد يتخلف السبب، وقد تأتي بالسبب ولا يحصل لك إيه؟ المراد لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله عز وجل إذا قدر عليك أنك لم تحصل هذا الأمر فلو أنك أخذت بكل الأسباب ما حصلت واحد أقول له فتمن واخذ بالأسباب ليه حتى تحصل أجر الأخذ بالأسباب فإنك إذا تركت الأخذ بالأسباب وقع عليك الإثم خلاص لأنك لا تعلم ما يكون في القدر حتى تعرف إلا يحصله، فيجب عليك وجوبا أن تأخذ بالأسباب، فإذا فإذا تخلف المسبب اللي هو الحجر اللي أنت بتسع عليها إذا تخلفت عن السبب فإن هذا يدل على أن الله قدر عليك أنه لا يأتيك هذا الشيء، وأن تتأخذ أجر الأخذ بالسبب، وإذا لم تأخذ بهذا السبب وفاتك الأمر وقع عليك الوزر ونفذ فيك أيضا قدر الله فهذه من نعمة الله تعالى على الناس أن الله عز وجل أمرهم بالإيمان بالقدر وأمرهم بالأخذ بالأسباب فهذه بعض الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالقدر أما حكمة الإيمان بالقدر إيش الحكمة في مسألة الإيمان بالقدر إحنا قلنا أن الإيمان بالقدر طريق طريق الخلاص من الشرك لما تؤمن بالقدر بتجرد التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى أما إذا لم تؤمن بالقدر فأنك تجعل لله شركاء جماعة اللي بيقولوا في ناس تقول لك إيه مجهوس وغيرهم بقى الكافر دول يقول لك أن فاعل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلم يقول لك الظلم دي إلهه الإيه الشر والنور إله الخير وجماعة اللي بينكروا القدر يقول لك لا عم فعل الحاجة لو أنا عملت معصية ده بخلق أنا وفعلي أنا أما إذا أنا عملت طعف ديعه بخلق الله عز وجل فهذا كله كلام خاطئ لأن الله تعالى إذا أراد شيئا وقدر شيئا يسر العبد لهذا الشيء فنفذت فيك مشيئة الله فإنك تحاسب على ما أسرفت وما قدمت لنفسك ولا بد لك أن تنفذ فيك مشيئة الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فإيدك ربنا أمرك بفعل أنت تعمل وتحصل الخير وتحصل الثواب تحصل الأجر وما إلى ذلك وكان في علم الله أنك تعمل ذلك وتكون من الصالحين فتعمل ذلك وتكون من الصالحين فليس لك مشيئة مستقل وفي نفس الوقت ما قدره الله عليك لا يجبرك على شيء زي السماء والأرض أنت تعيش فيهما السماء والأرض تضربكش كده وتقول لك أم يعمل كذا المعصية أم مش عارف إيه بتاعي ما حدش بيعمل كذا ولكنك تفعل الخير والشر فإذا فعلت الخير وجرت عليه وكان مقدرا عليك في علم الله أنك تفعل الخير وإذا فعلت الشر فإنك تعاقب عليه وكان في علم الله أنك تفعل الشر وتعاقب عليه وهذا ليدل دلالة عظيمة على أن الله هو المتفرد بالخلق والتدبير ومتفرد بكل شيء من هذه الأمور وكل الخلائق عبيد الله عز وجل أطاع منهم من أطاع وعصى منهم من عصى. أول حكم أو ثمار الإيمان بالقدر أنك توحد الله تعالى وتتخلص من أن تجعل لله تعالى شريكا أن ربنا عز وجل ليس له شريك في ملكه تبارك وتعالى. الأمر الثاني لاستقامة على المنهج السوي. ربنا خلقها الله عز وجل خلق الخير والشر وأمرك أن تسلك طريق الخير وأن تبتعد عن طريق الشر فلو جبلك الله تعالى على الطاعة ما كنت هتحصل الأجر أنت تبقى مجهول على الطاعة زي الملائكة كده وكذلك الله عز وجل جعل لك عقلا وأمرك بالخير ونهاك عن الشر وجعله أمامك ده خير وده شر والله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء الله تبارك وتعالى خلق الكافرين وخلق المسلمين فهل أنت تحب أفعال الكافرين لو أنت أحبت أفعال الكافرين هذا ربنا عز وجل يكون عنك راضي طيب هل بقى تحب ما يبغضه الله عز وجل هيبقى عنك راضي كذا وما الأرسل المرسل لي ليبين للناس ما نزيل إليهم ولدى طريق الخير وطريق الشر برضو نفس هذا الكلام قيل للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال له يقل له انت بتشوف الكفرة بيعملوا أفعال شر هل من من طاعتك لله أن تحب ما يفعلون؟ ألو لا؟ ألو خلاص ما اللي أنت بتعمله ليه؟ يعني هل من طاعتك لله أن تحب المعاصي وما يفعله أهل المعاصي بالاتفاق لا؟ فخلاص فكيف تعمله أنت بنفسك؟ فهذا أبغض هذا إيه؟ أبغض وكل نفس بما كسبت رهينة ونحن لا نسأل الله عما يخلق ومن لا يخلق يعني ربنا لا يحق لأحد أن يسأل الله عز وجل لما خلقت هذا ولما لم تخلق هذا أنك المطلوب إن إنه ربنا عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما علمت أنه حرام فلا تقتربه لأن هذا ستحاسب عنه وما علمت أنه مأمور مأمور به مأمور به فإنك تفعله والأمور التي لا تعرف أنها خير أو شر فهذه معفى عنك فيها حتى تعلم إيه أنها خير أو شر فذي مفهش أدن شبه لأي أحد لأن الله عز وجل خلق النار وخلق غيرها يعني عندك ثمار وعندك نار هل هذا العاصي ينفع أن هو يحدث نفسه في النار كذا عند العقلاء ينفع ما ينفعش لي لأنه كذا أفسد نعمة عظيمة كان موجودا فيها فدائما للعمل كده يقول له إذا مو خت عباد فكذلك الله عز وجل جعل المعاصي هذه طريق النار وجعل الطاعة طريق الجنة فالذي يسلك طريق النار يكون غير منضبط بالاتفاق والذي يسلك طريق الجنة يكون منضبطا بالاتفاق تقريبا عند عقلاء الناس والله عز وجل ما ترك شيئا إلا وبينه إن خيرا فخير وإن شرا فشر الأمر الثاني من أمور أو من ثمار الإيمان بالقدر أو من حكم الإيمان بالقدر أن الذي يؤمن بالقدر يكون على طريق سوي طريق إيه سوي؟ نشوف قارون لعنه الله. لما ربنا عز وجل أعطاه الإيه المال عمله. لم يسلك طريقا سويا. لكنه على وتكبر وتجبر ألك ومنع حق الفقراء والمحتاجين ومنع ما أمر الله به. وقال إنما أتيته على علم عندي. شف الصديق الأكبر رضي الله عنه جاء بكل ماله وأنفقه في سبيل الله فهذا سلك مسلكا مستقيما وهذا سلك مسلكا غير مستقيم قرون هذا سلك مسلكا غير مستقيم وأما الصديق الأكبر فسلك مسلكا مستقيما قيما لأنه يعلم مؤمن بالخلق يعلم أن الأموال دي ربنا عز وجل إيه كتب له رزقه وكتب له كل ما سيصل إليه فلا ما بخفش مسألة باء الفقر ولا مسألة غير من هذه الأمور وطالما أنه على قيد الحياة فلا بد أن يصل إليه رزقه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكأي من ذابت لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فأقدم عليك الذاب هذه التي لا تستطيع أن تأخذ بالأسباب القوية لتصل إلى أرزاقها وإن كانت تسعى بتقدير الله لها إلى أن تحصل ما ترغب فيه ما ترغب فيه فيصل إليها رزقها بأمر الله تعالى فاللوصل لوصل الرزق هو الله تعالى فإذا شاء الله أن ينقطع رزقها وينقضي أجلها نفذت فيها مشيئة الله فطالما أنه في حياة فيه رزق تماما زي الموت الموت الرزق زي الموت بالضبط الرزق يجري وراءك ليطلبك كما أن الموت يجري وراءك ليطلبك فإذا كنت تعلم يقينا أن الموت لا بد أن يدرك جميع الخلائق فلا بد لك أن تعلم يقينا أن الرزق لا بد أن يدرك جميع الخلائق لا فارق بين مسلم وكافر لا فارق بين دابة غير عاقلة وبين الإنسان لا فارق بين الجن والإنس لا فارق بين الخلائق جميعا لا بد أن يصل إليهم ما قدر الله تعالى عليهم فكون الإنسان أعارف مؤمن بالقدر يسلك طريقا مستقيما. إذا أصابه الخير شكر الله تعالى ليه؟ لأنه يعلم أن الله قدر عليه هذا الأمر قدر له الخير قدر له ينجح. قدر له أنه يجيله فلوس قدر له هو يعافى من المرض قدر له هو يرزق بالولد قدر أنه يتزوج قدر له هذه الأمور وإذا نزلت به مصيبة كان شاكرا صابرا محتسبا ولذلك مدحه الله تعالى وله الأجر, لك الأجر ومدحك الله تبارك وتعالى بقول: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك أو هم المهتدون هم الذين سلكوا الطريق المستقيم إذا أنا لما بقى عندي إمام بالقدر بقى عندي استقامة في طريقي أسلك مسلكا مستقيما لها موت نفسي عشان في حاجة ما قتليش ولنا هطغى على الخلائق عشان في حاجة قتلي بقيت رئيس أعدل في خلق الله لأنه ستزول عما قريب بقيت غفير مش هبقى زعلان لأن الله تعالى قدر علي ذلك شاهد أني أراقب الله فيما أعطاني إياه بعض الناس بقيت لما لمجيله ونعمة كده وبتعني ينجح في مجلس الشعب مثلا بعد ما كان طيب بقيت أمع بقى ومعرفش عامل في نفسه وبقى محدش بقى شوية شوية يبعد عنك شوية شوية يبعد عنك شوية شوية يبعد عنك بعد كده يتقبر عليك وما إلى ذلك تقول معقولة ده هو بقى الأخ فلان ولا مش عارف إيه لأنه لم يؤمن حق الإيمان انظروا إلى عمر لما ولي الخلافة علم بقدر ما فيها فعمل بحقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك انظروا إلى عمر بن عبد العزيز برضو لما تولى الخلافة ووصلته رغم أنه كان يتمنع منها ويبتعد عنها ويهرب منها أقوى وما إلى ذلك ولكن كان من قدر الله أن تولى فعمل فيها بما أمره الله وسعى فيها سعيا طيبا وترك سنة حسنة تتبع إلى يوم الدين فكذلك الإنسان إذا كان مؤمنا بقدر الله فإنه يسلك مسلكا سويا قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي مصيبة حدثت في الأرض أو في السماء فهذه بتقدير الله فانت لن تتبقى زعلان على ما فاتك ولا تبقى خايف على ما هو آت واحد يقول لك إيه إعيالي ياسبهم لمين وشارفهم تبزع عن نفسه أوي طب أنت يعني كنت جاي قيمني وكان أبوك سيبلك حاجة أنت أصلا أبوك ما كان سيبلك حاجة وما كانش عندك كان فيه واحد بتقدم شاب كده جاي من دولة يعني أجنبية وهو شاب إلى حد ما يعني محترم شوية لكن مش ملتزم جاي متقدم لبنت صغيرة في السن ملتزمة ونا أبوه أنا راجل طيب مم إيه بيستشير في, في في الأمر ده والتنى قعد في الأعدل بعد ما شد أخه قلت له والله اتكلم في إيه بقى هو وأبوهما يعني كان يكون ملتزم بس استقافته مش يعني شوية كده على قد بيقول ايه يتكلم في قال له شاب عنده شقة البنت عنده 16 سنة وال والودي عنده 29 سنة بعيدا عن السل اسلوبه ما ينفعش مع اسلوب البنت اسلوبه بقى غربي 1-2-3-4 تقريبا يعني يبدو ان العواطف دي متبقاش موجودة قوي، وده مشكلة دي مشكلة كبيرة طيب اول الاب بتكلم فيه قل ده عنده شقة فالطول يعني هو انت كان عندك شقة ما كانش عنده شقة وهو يمكن يمكن الغد دلوقتي ما عنده الشقة هو عشان أنا واجهت مشكلة في الشقة أم أعمل الشقة هي مشكلة حياة المسلمين عموما تم أغلب مصر ما عنده الشقة ملك مش عايز أقول 60% من المصريين ما عنده مش شقة ملك هو لو بقى عنده 50 ألف ولي حدا يشغل ويسترزق منهم وياخد شقة إيجار وده فكر كويس بدل ما يحط الفلوس فيها ويبقى عليه فلوس كمان فشوف التفكير عمل ازاي اصبحت المشكلة في الطابونت يا عم تعرف ما ما تتجوز واحد كويس متزين اخلاقه حلوة لابد من الحاجتين دول زي النبي صلى لما قال الدين والخلق من ترضون ايه خلقه ودينه فزوجوه في واحد بيبقى يصلي كويس ومش عارف ايه ويصوم ويعمل ولكن اخلاقه مش حلوه ده دليل على ان عقيدته مش مظبوطه دليل على أن عقيدته مش مزبوط وشكله ده مش هو ده الوحده يكفيني في أمور تانية لابد يبقى معروف الخلق, الخلق. فلو أن الإنسان فينا هو بيتكلم وهو بيتحرك عنده إيمان بقدر الله فإنه يأخذ بالأسباب المتاحة ويطمئن إلى ما عند الله أنا بقى مطمئن إلى ما عند الله ربنا هيضيعنا لا والله لا يضيعنا شوف السيدة إيه؟ هاجر لما أخذها إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء إمام الحنفاء لما أخذها وولدها الصغير الرضيع الذي رزقه على إيه؟ على كبر السن رزق هذا الولد وهو إيه؟ عنده مئة سنة فماذا قال هو طبعا نبي الله بل أبو الأنبياء ويعني منزلة عظمة جدا سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى فكرة كل الملل يعني كل الشرائع السابقة وكل أهل الديانات التي نزلت كلهم مجمعون على إبراهيم وكل وحدة الدعاء يقول لك إبراهيم كان يهوديا يقول لك إبراهيم كان نصرانيا والله عز وجل قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى به إنا أولى الناس إيه؟ آه بإبراهيم للذين تبعوا هذا النبي والذين آمنوا وكمان إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبثر الأنبياء شبها بأبيه إبراهيم حتى في لي في الشكل فقالت إيه؟ قالت إذن لما ودها هي وابنها مش عارفية وبعدين قالت لها تسيبنا هنا نعمل إيه وفي المكان الموحش ده والبتاع أرض صحرة ما فياش لا أبيض ولا سود ولا ماء ولا نور ولا بتاعه ولا خلائق خالص وامرأة وطفل صغير فقالت ندف عليه بقى ومش فالله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا يبقى ربنا مش هيضيعنا أبدا أبدا إلا حصل شوفوا بقى اللحظ تلك آثارهم تلك بركاتهم شوفوا البيت الحرام شوفوا ما حوالي البيت الحرام إنما يتمتع أهل تلك البلاد فيما هم فيه من النعم بسبب البيت الحرام فإيمانك بالقدر يجعلك تسلق مسلكا إيه؟ سويا مستقيما إن جاءك الخير حمدت الله عليه وشكرته وأديت شكرا وإن جاءك غير ذلك علمت أن باطنه خير وإن كان ظاهره غير ذلك ورضيت به واسترجعت وحمدت الله تبارك وتعالى فحصلت الأجرين أجرا في شكر النعمة الواصلة وأجرا في الصبر على البلية النازلة وهذا من نعم الله تعالى على العبد بعد كده من الآثار أو حكم الإمام بالقدر أن المؤمن بالقدر يكون دائما على حذر أن يقع في المعصية وعلى رجاء عظيم في ربه تعالى يعني يعبد الله عز وجل بين الرجاء والخوف وعلى حذر أنه يقع في المعصي ربنا أمروا بالطاعات يسلك مسلة الطاعات ربنا نهى عن المعاصي يبتعد عن المعاصي لأنه يخشى أن يكون إذا سلك مسلك المعاصي يكتب عند الله من الهالكين فربنا عز وجل نظن أنه إذا سلك العبد مسلك الصالحين الغالب أنه إذا واصل ذلك إلى آخر حياته أن يكون من الناجين وإذا سلك مسلك العاصين إلى آخر حياته فإنه يكون غالبا من الهالكين وهذا لا يتناقض مع أن العد قد يعمل بعمل إيه أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يعني هو إيه ينقلب أمره ولعزب الله إلى أن يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهله فهو أصلا عمل بعمل أهل النار في نهاية أمره أما إذا واصل العمل على طريق أهل الجنة وختم له بها فإنه من أهل الجنة إن شاء الله تعالى فإن الإيمان بالقدر يجعلك إيه؟ على حذر وعلى رجاء في الله هل أنت تعرف اللي ربنا عز وجل قدره عليك إيه؟ تعرف أنت من أهل الجنة أم من أهل النار أتعرفش فده يجعلك تخشى أن تكون من أهل النار فلا تسلق طريق النار بتسلك طريق الإِطاعات، ويجعلك ترجو أن تكون من أهل الجنة، فتسلق طريق أهل الجنة. فإذا كنت على الطريق مستقيما ولقيت ربك على هذا، فإنك تكون إن شاء الله من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن إِيه بالله. وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرضك على أن تكون دائما على أمرين وهو مع الحذر طبعا أن تكون عاملا للطاعة وأن تكون حسن الظن بالله عز وجل في جميع أحوالك فالإنسان اللي هو مؤمن بالقدر عنده كده عنده كده وقعت في الذنب تقول إيه أستغفر الله. مش بقى تتسخط أنك وقعت في معصية وتقول ربنا قدر عليا كده ليه وع من الناس اللي بتعمل حاجة دي. لا. الله عز وجل كتب لك المغفرة أيضا إن كنت من التائبين. لو أنت توب ربنا عز وجل يغفر لك ويعفو عنك وتصبح المعصية هذه قد تكون معصية من المعاصي سببا لرفعة صاحبها في الجنة. ممكن تكون معصية؟ سبب في أن نفسك تنكسر لله فلا ترفع رأسها بل تسجد لله فتموت على ذلك كن قلبك هذا ساجد لله تعالى مكسوف مستحي من الله دائما يسعى في رضوان الله عشان يسترضي ربنا عز وجل فيما قدم من المعاصي هو فيلقى الله تعالى وهو عنه راض وقد تكون طاعة صاحبها مبسوط منها أوي يقول لك ده أنا عملت كل شيء يقول لك أنا عملت وخليت ومبسوط شايف في قلبه أنه رجل يعني من المطيعين والصالحين فيذل بهذه المعصية فيهلك العزب الله تعالى فالإنسان إذا وقعت منه معصية فليتب إلى الله تعالى وليعلم أنه حصل أسبابها وكانت مكتوبة عليه وأن الله شرع له التوبة فإذا تاب تاب الله عليه وفي حديث عمرو بن العاص لما جاء ليسلم ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه ضم عمرو عمر إيه؟ يده فقال إني أشترط يا رسول الله إيه ما تشترق قال أن يغفر لي يغفر لي لذنبه لأنه عمل كثير في المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زكارة ثلاث أشياء أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله يبه هذه الأشياء التوبة تجب ما قبلها والله يتوب على العبد ما لم يغرغر والله يتوب العبد ما لم تطلع الشمس من إيه من مغربها وهكذا يبه العبد الذي يؤمن بالقدر إن أصابه خير فإنه يشكر وإن أصابه ضر فإنه يصبر هذا من للبلايا البلاية والأمور طب إذا أصاب, أصاب معصيه تاب إلى الله ورجع واستغفر واسترجع ويكون دائما على حذر يكون دائما على حذر وكن دائما حسن الظن بالله تبارك وتعالى لأنك ترجو الخير من الله والله أهلا أن يرجو الخلائق جميعا منه كل خير والله أهلا أن يخشاه الخلائق في كل شيء لأنه على كل شيء قدير يعطي ما يشاء لمن يشاء ويمنع ما يشاء عن من يشاء إن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يعني هذه أمور بينطوي عليها قلب المؤمن حاجة تملأ قلب المؤمنين الأمر الرابع في إيمانك بالقدر نتائجه أو ثماره أو حكمه أنه أنت تكون عندك قدر على مواجهة الصعاب وانت بتطلع الجبل بكون عندك إيمان بالقدر أنه لعل أي أن يكون مكتوبا لي أن يص أن أصعد هذا الأمر وإنني لا أعرف ما يكون مكتوبا علي إلا إذا أخذت بالأسباب وسلكت هذا المسلك لأن الله أمر أمرنا أن نأخذ بالأسباب لا بد للناس أن يسلكوا طريق الخير فإذا ما عرض لهم عارض ووقف أمامهم واقف فإنهم يتحينون أن يعبروا هذه العقبة ويأخذون بالأسباب ليسلكوا هذا المسلك ولا يخفون كبيرا ولا عظيما لأنهم يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون بالقدر لو أن الله تعالى كتب على عالم كبير من العلماء وقف في وجه سلطان ظالم فنهاه ودعاه إلى الله وكذا أو كذا لو أن وقف في وشه وقال له يعني بنصيحة طيبة اتق الله وقال اللي يجب عليه أمام الله في موطن مش مش يطلع على الملأ يعني وده ويعمل الفضيحة لا في موطن لأن السلطان له طريقة في الإيه في الموعظة تقيش قدامست وتعمل الفضيحة لا هو يعني ما تستطيع أن تكلمه تكلم أسلب حسن في مكان يعني لو مفهش حد كثير يبقى هذا وهكذا لهم العلماء يعرفون تلك المسألة فلو أنه كان ولو أنه كان يخشى أي موت فإذا كان الله كتب عليه أن يموت في هذه اللحظة، فهذا مكتوب لا يؤخره. كونوا مش هيروح للملك ولا هيقدموا كونوا روح للإيه للملك. وده معروف. الحسن البصري كان الحجاج بن يوسف كان إيه عاوز يولع فيه وعاوز يعمل فيه عميل وهتولى مشعر وهاتولى وراح فراحوا قبله. الناس اللي قاعد بقى له إيه لم هدومهم بقى كده بعيد. وقال لك انه الحسن البصري هتتقطع رقبته دلوقتي الحجاج بقى قال عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز عنه لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناه كان بيكرهه جدا وطبعا تعلمون أنه وليا لعبد الملك بن مروان ووليا للوليد بن عبد الملك وكان عمر بن عبد العزيز واخد ايه فاطمه بنت عبد الملك متزوجها فا فهذه ال الأمور كانت تدل على أن هذا الرجل ظالم ومعروف فلما دخل عليه الحسن كان قد دعا الله تعالى قبل أن يدخل عليه فلما دخل والسعل وألها هنا ها هنا ها هنا والسعل غمبو أعاد غمبو إيه اللي حصل بعدين لما طلع واحد طلع وراه وقال له إيه دا دا احنا إيه اللي انت قلت وإيه اللي انت عملته دا احنا كن دا كان غضبان غضب رهيب وكان مجايب السيف ومجايب النطع وحطط لك العدة كلها يأتي فذكر له أنه دع الله تبارك وتعالى فنجاه الله وسلمه وتعلمون قصة إبراهيم عليه السلام وساره لما قدم مصر وتعلمون قصة موسى عليه السلام مع فرعون وتعلمون قبل ذلك جيدا قصة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة إن الله تعالى إذا كان قد قدر أمرا فلا بد أن ينفذ ذلك الأمر أنا صراحة دائما أعتبر بقصة قصة ديات للمتأخرين مش من زمن أوي في أواخر عهد بني أمية وأوالي العهد الدولة العباسية يعني لا صحابي ولا تابعي ولا حاجة اللي هو عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام من أواخر الناس اللي هي أمراء بني أمية لما كونوا يعبر هذه المسافات والعباسيين عاوزين بقى موت كل الأمراء تقريبا إلا نادرا منهم وكانوا يطلبونهم بالاسم والصفة والعباسي ويوقفون شو بقى الأرض لما تبقى كلها إلغاي بلاد الأندلس بل وبلاد الأندلس رخرة كان فيها عباسيين وكلهم بيطلبوا أمراء بني أمية بالكامل وخاصة اللي فضل منهم ثلاثة ولا أربعة منهم أساسا عبد الرحمن هذا سبحان الله يتخطى بقدرة الله كل هذه الصعاب شو بقى يواجهه هذه الصعب كلها في زمن لا في طيارات ولا في مش عارف ايه ولا بتاعيه ويصل الى هناك ويبني للإسلام دولة عظيمة من أعظم الدول التي أقامها الإسلام في أوروبا بل وفي العالم ليعلم الناس أن الله إذا أراد أن ينفذ أمرا أنفذ فإذا أراد أن يوصل إليك خيرا لا يستطيع أحد أن يمنع وإذا أراد أن يصلك شغل لا يستطيع أحد أن يرده أبدا كما جاء في وصيتي النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم إيه أن إيه آه فهذه أمور نتيجة الإيمان بالقدر والقدر هذا باب عظيم يدفع إلى النشاط وعدم الكسل ما تقول ليش با لا مش هعرف لا مش هعرف لا مش هجيب تقول وات ذاكر وقولك يا عم كانت كتير كده في الفترة الأخيرة الأهالي يقول للعائل ذاكر وقولك يعني اللي ذاكر عمل ايه الناس ما يقول لياته ما بتتوظفش ايه اللي مش عارف ايه بتاع ايه وهكذا حد يتوقع ما حدث هذا هذا كان مقدرا في الغيب معلوما عند الله تعالى الله لا يصدر الدعاء إلا بقدر ولا ينفذ البلاء إلا بقدر فأيهما غلب كان مقدرا عليك لا نعرف ما قدر علينا إذا دعونا فغلب البلاء لضعف الدعاء فإذن الدعاء ممكن يكون مش مرفوع بسبب أكل حرام بسبب عدم إخلاصك في الدعوة بسبب في موانع فساعدية يغلب إيه البلاء وينزل إلا أن تكون مشيئة الله يكون قدر الله أن هذا لا يصل إليك لمانع المانع ده مش منك المانع أمر أخر قدره الله أنه يمنع عنك هذا الأمر ففي هذه الحالة يمنع البلاء ولا يكون الدعاء سببا في منعه بل يكون أمر أخر أما إذا كان الدعاء قد رفع بقدر الله البلاء يكون أن الله قدر عليك أنك تدعو فيرفع البلاء هذا بالدعاء أنك إن لم تدعو فإنه ينزل عليك البلاء فأيهما حدث فذاك قدر الله فقدر الله لا ينظر إليه مسبقا ولكن ينظر إليه بعد الحصول بعدما يحصل تبص فإن كان خيرا فقد قدر الله عليك الخير وإن كان غير ذلك فقد قدر الله عليك أما إن واحد يحكم مسبقا إن أولن اللي بها تحصل وهي قدر الله هذا أمر مستحيل لأنه لا يعلم الغيب إلا الله <تصفيق> الله عز وجل خالق كل شيء يفعل ما يشاء لا يجب عليه شيء لأحد في حاجة اسمها واجب على ربنا حاجة يعملها لا إن الله تعالى كرم الإنسان فخلقه وكرمه فجعله له عبدا وكرمه فأنزله من الجنة ليه حتى يرجع إلى درجة هي أعلى مما كان فيها وزاد قبل أن يرجع إلى الجنة أنه عبد الله لأن الجنة ليست بدار تكليف وأن الله عز وجل جعل المعصية التي اقترفها الإنسان إن تاب منها حسنة تزيد في ميزانه أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات رغم أنهم اقترفوا, اقترفوا الزنوب وارتقى ها وعباد الرحمن إلى آخر السورة سورة الـ الـ الفرقان شو بقى إلا أشرق بالله وأسلم وتاب يبدل الله سيئته حسنات إلا ارتقى بالموبقات التي عددتها الآيات الكريمات ثم تاب كانت في ميزان حسناته تبدل بدلا ما تكون سيئات كبيرة تبدل حسنات كبيرة وهذا فضل الله تعالى ليه حتى تعرف مقدار العهودية أحسن حاجة في وصف الإنسان أنه عبد لله عز وجل والله. ولما ذكر الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عضوها السماوات والأرض عدة إيه؟ للمتقين ذكر فيهم إيه إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وذكر جزاءهم فقال أولئك إيه جزأهم آه أي وبالضبط كذا ولولا لأن الله بدل تلك السيئات حسنات ومحاها محر السئات هذه لم يستحق تلك الدرجة وهكذا وفي ذلك طبعا أحاديث كثيرة يعني وأمور كثيرة بس دامش بكلها لكن احنا بنتكلم على مسائل معينة في القدر أولا في هناك بعض الأقوال لا تحتمل إلا الباطل وهناك بعض الأقوال تحتمل الشر والخير ظاهرها كذا فإذا أردنا أن نفهم عقيدة الرجل، فعلينا أن ندرس سيرته ونرى كيف يطلق الألفاظ. فهناك بعض الألفاظ زي ما احنا قلنا تحتمل أن يكون الرجل وشريك وأن يكون الرجل مسلم في نفس الوقت. فلو أنه هو أراد تلك الإرادة إرادة الشعب ذيّت، هل أنها إرادة مستقلة بذاتها نابعة من خلقه هو؟ فهذه جريمة كبيرة ولا نظن أنه كان كذلك وإذا, وإذا أراد يعني قصد أن إرادة الشعب هذه نابعة من إرادة الله ومشيئته لهذا الأمر والشعب أخذ بالأسباب وذلك بأخوذ من مشيئة الله وإرادته فهذا مقبول ولا مانع له ولا نقدر أن نحكم على الرجل بمجرد هذا الكلام وإن كان ينبغي علينا أن نتجنب الألفاظ الموهمة اللي هي تحتمل الخير والشر في مسائل العقائد بالذات يبدو أن تتكلم كلام إيه؟ عدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ذكر أن من حلف بغير الله فقد أشرك أو في رواية قد كفر هو ما كفرش خرج من الملة ولا أشرك كان هو شرك الأكبر ولكنه لم يتحرف الألفاظ فوقع في نوع من الشرك وفي نوع من الكفر ليس أكبر زي ما يكون واحد كفر النعمة واضح زي لأنه المعصية المعصية أثر من آثار الكفر والطاعة أثر من آثار الإيمان ما من معصية إلا وترد إلى الكفر ولكن هذه المعصية قد ترجع إلى دائرة بعيدة جدا من حقيقة الكفر ولكنها من آثاره زي مسألة أي معصية من المعاصي، صاحبها من قلش علي كافر لكن المعصية نفسها هي أثر من آثار هذا الكفر الذي لأنه من اللي أمر بالمعصية الشيطان خلاص والنفس التي تتبع الشيطان والشيطان كافر بلا خلاف والنفس إذا صارت وراء الشيطان غفلت عن حقيقة التوحيد ولا نحكم على صاحبها بأنه كافر خارج من الملة بل نحكم على أنه كفر نعمة الله في الوقت وفي الجسم وفي الطاعة وبدل الخير بالشر ودي مسألة الحقيقة أحسن واحد كتب فيها أحسن واحد تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما في عالم في الدنيا كتب بهذه البراعة تجد اللفظ الناس بتبدع بعضها بلفظ واحد الإمام يقولك لا إذا أريد به كذا فهو على مذهب أهل السنة وإذا أريد به كذا فهو على مذهب أهل البدع واللي ضر الأمة مسألة الألفاظ دي تقول واحد يسمع واحد لفظه لا حاسب دا أنت عملته خليته وكفرته وهبفته وعملته وأنت مش عارفين وهو يعين المسكين مش ما أصادش حاجة وهو لو يعرف الندية كلمة كذا ولا كذا ما كان يسألها وما إلى ذلك وصلت مشيئة الله تعالى نافذة لا محالة وإذا أراد الله تعالى أمرا أو شاء الله عز وجل أمرا من الأمور فإن العبد يسلك مسلكا يوصله إلى تنفيذ هذه ال هذه المشيئة وتكون مشيئة العبد لهذا الأمر وفعل العبد لهذا الأمر راجعا إلى مشيئة الله تعالى فلا يستقل العبد بخلق مشيئة بالنفس ولا بخلق إرادة بالنفسه طيب هل يحاسب العبد على مشيئة الله له أن يفعل المعصية أم يحاسب على فعله هو يحاسب على فعله هو الله لا يسألك عما قدره عليك بل يسألك عما فعلت أنت بيديك لأن الإسلام أعطاك الحرية حرية العمل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن كان قد قدر الله عز وجل أن يكون مهتديا فإنه يجعل العبد بقدر الله يسلك مسلك الطاعات وإذا قدر على العبد أن يكون كافرا أو عاصيا فإنه يسلك بقدر الله مسلك العصين أو الكفار فيكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق عمل بقطعلة بالطعات، فهو الذي كتب الله تعالى عنده أنه من الناجين، وفريق سلك إلى جهنم، وهم الذين كتب الله عنده أنهم يكون من يكونون من الهالكين. فلا يستطيع أحد أن يحكم مقدما على ما قدره الله فإنه لا يعلمه إلا الله ولا ملك ولا شيء الملائكة تعلم ما أعلمه الله إياه إنه أقول له مثلا اكتب كذا افعل كذا أنا مش عارف إيه،, وبتاع إيه فيعلم من هذا القبيل فلا يكون بالنسبه له غيب فإذا ما وصل إلى البشر عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أنه حدث في واقع الناس فرأوه فيصبح في ذلك شهادة لا غيب فلا يكون ذلك غيبا أبدا فالغيب لا يطلع عليه أحد أبدا وصلت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم